وإذا التبس بعد تعيينه في القسط عما الأشخاص فيسعون بحسب التحويل إذا قال التبس قد عين واحد فأكد التبس بغير قالها عم هم جمعة إذا قال العتقل هم جمعة ويسعوا بحسب التحويل. عين بدا كول رجال نهلاء لا اعتقد لا اوقع مع الدراوين حتى واحد بايدلته بس مع واحد اعتق واحد من الاثنين دوليه ومع الدراوين يعتقي واحد لكن مع عده داري هو ذا بعد هلته بس على لا لا اذا لته بس مع واحد يلزم يعتق الاثنين وكل واحد يديش يسعف بنص كل واحد من الاثنين بس المح انا قصدت واحد معين او اشبهين قصد واحد ما له ما عدرى منهم ما بها اشاره حين قال يلا بها اشاره عشان ما هو المهم لا واحد بعين وانت عين قصد واحد قديم يعني ما عدرى القعواهم لا, لا بس واحد اشاره انت بها اشاره ولا بنيه ولا اش ما هو قد اعتق واحد منهم بي بعدين بس اللي قال بالقص فوق يعني قد قصده فإذا القصد وش ما كان قبل أن تعين القصد ما بشاره الله تعينه فإذا قد قصد واحد بعينه ورجع له بس بغيره إنسا و... عد من لا ده. منه ناسي ناسي بعض الرجال ينساه واحد واحد ما عدنا ما عدنا ما عدنا ما عدنا ما عدنا ما عدنا ما عدنا ما عدنا ما عدنا ما عدنا ما عدنا ما عدنا ما عدنا ما عدنا ما عدنا ما عدنا قاموا لا ينسى بابا اه تبيع واحد تبيع واحد من الغنم والله قد ما عدل انتم هو تبيعونكم واحد يوم يبيع ويضاب ويضاب ويبيع واحد واحد واحد ينسى ها ينسى ها <تصفيق> لما ع الدرام منهم قالها عمال الاشخاص ويسعوا بحسب التحويل اذا هم اثنين يعني انت بس واحد واحد كل واحد يدينص ادخل مع لي اه ساده ما دارين منهم بدون الله للحظه للحظه ها هذا السابر مع السابر استعباد واحد ما هو داري منه الحين واحد اثنين نسوان طلق السابر هذا طلاق لا طلاق بين بين هو وهو السابر واحد كيف لا واحد كل واحد قال يسعى يعني باجي الحر الحين التبس عبد عبد هدي عبد واحد من خلاص ما هداري وين هرب؟ ما قببش ما هداري من هو؟ ما كدو داري واحد؟ ما داري حر. ما لاquila غير إنه ما واحد. حد واحد. واحد سعاه واحد ويعتقوا لا يعتقوا. ها إن لم يفرط ما فرط السيد. ولا ما فرط ترى خاء ترى خاء ترى لما فالتاعيل على شيء إن شاء ك... ها قال كحرب عبد كام ده الحين يتبساش حر بعث إيش شئنا الحر يساع الله لأن ما هو داري منهم اكتوى حر ها الحين ما بشي بالشيعة ولاذي ما بلا بس حر عبد ما درينا وين هو الحر وين هو عبد اه اي ذاير ما <تكريًا> بشي ماشي عبد ما هنا جاوا اثنين اي اطفال اثنين اطفال واحد منهم عبد وواحد منهم حر ما وين وارجع بس ما درينا وينه فإذا يعتقل عبد ما في ذاير حاله الحر ذايه بدام جمعة لكن ما دارين وينهم يلزم كل واحد نصفه ليش يلزم له هكذا دا احنا دارين وينهم صح قد هو <تصفح> هو ليه وبتقهوديات وين هو ما ادري ابغى <تصفح> <تصفح> ما بشيء <بلحفظ>. ذا <تصفح> ما بحر معي ما, ما, <تصفح> <تصفح> ما, <محلوك. تصفح> ما هم معي هو ما هو معي ما له مطمع يقول وش اسعى <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> لا. ما لها يا هذا هذا تبع صاروخ جديد ما هو عين نفسه ما هذا نعم. أيه هذا اللي نحن نقول نشوف على ما هو يبغى. ما اثنين. ما شيء ما ولا من اثنين مع منهم. أطفال. أطفال. أطفال. واحد منهم واحد منهم خلاص هذا مدري منه تو احمد قال عمر رضي الله عنه قال قال بن قال إلا في الكفارة هو وقالوا ما تجزي الكفاره <تصفيق> أه قال كحرم بعبد قال إلا ميفرد كحرم بعبد إلا في الكفارة أوه. ثم هو لو حصل تفريط ناتجي تجب الساعات يجي الساعات يعني إذا أخرج واحد كفارة أه الكبس. الكبس واحد مع غير في في كفارة كه لا لا ما كفارة ها ما شاء واحد كفارة لكنه تبس مع غير لو هو إيش؟ لو فرد فيها، تعين، وما يلزمهم السعيا ويسعدها الكفارة. ويصح تعليق تعيينه في الذمة، صح؟ واحد ما لا واحد أقول ركبة الماميليا. أي رقبة؟ ما بلا ما درنا ويني؟ كده واحد ده كده وقعت بلا إشكال. وحده ده هو الباقي عدقو معه. واحد نص. ها؟ نقول واحد نص ما يرقبه. لا لا. كاملا. قال احد إيه كاملة. كاملة. والله يشكره طهار والله يشكر احد عاد نص قيمه والله عندنا صلقه قيمة لكن هم قابل واحد ولما عاد قد وقع أه. قل قل احد يشفع قد وقع قال كذلك قال احد قد وقع تاكل واحد في كفاره والله ما عدت الوين في من وقع على ذلك تعليق العين في الدمه بيصح يقول ايوه مثلا احد ال... العبيدي مثلا حر ما بشي ما دصد واحد بعين ورجع يعين. آه. ويجعو حين التعين على الأصح يجع العثك على واحد منهم حين حين يعين هنا هون. آه. آه. آه. بعضهم بيقولون قد وقع ما بلا مات عليه ولا تعيين. مد خرجت لا غير، قال لي صح تعيينه في الذمة العتك، وأرجع اختلفوا هل هو وقع وقت الان. وقت العتك وقت التلفظ به، وما يقال وقت التعيين؟ يعني يقول واحد من العبيد حر قال العبيد أحدكم حر، فهل وقع الذيك الساعة أو وقع؟ وقت التعيين؟ قال مثلاً، هذا مثلا واحد منهم قال لهم مال قال لهم مال كله العبي وجا واحد قال احدكم حر سيده هو جعل العقد واكثر التلفظ قال قال المال له من حين يقدر له هالمال قال ما جاء له بعد العقد اه قبل جال التعيين فإذا هو على من قال المذهب انه ما جعل لا عند التعين فالمال والسائل يقول ارتاقنا زايده هنا يقولوا لنا لا حد يقرف ولا تعيين هذا تعيين انا ها شلون ها ليه لا, لا. الوضع واحدة. ما بلا ما عاد يقدر عندك نفس الوضع والبيع لا واحدة ما هو ما بالشيء الحين <تصفيق> لانه <ناشي> ايش <تصفيق> حين التعيين على الاصح على بس تعيين هذا اما تا ولا تنعب ها لا، ليجى قال إحدى المذهب ما التعيين. التعيين. هذا، صح. يعني مات السيد. الله في عمه جمعة ما عد سابق. ها وسعوا كما أمر على حسب التحويل. سعوا كلهم كل واحد م... كل في اذا هم 6 سدس نعم انا الدوك لا على لا ما على لا لا لا ما كل واحد سدس 6 5 6 لا كل واحد <مزيطان>. لا كل, كل واحد يدي 5 6 و6 قيمه على يعني يسقط على كل واحد سدس اذا هم الله وارجع اذا هم 4 ربع اذا تفرق إذا هم اثنين في الحين غير قال ها. والله. وإن مات أو عتق أو استولد أو باع مات تعين الآخر. إذا مات أحدهم فالآخر تعين تدام اثنين. المرتبسين ايه. او عتك. واحد اثنين مرتبسين واحد اعتق فاذا خلاص. الثاني يتعين. ما عين. ولا آه. استولد. آه. اذا جاء واحد الامتين. واحدها ايه حبلت منه. او بقى أحب تعين الاخر ويتقيدوا بالشرط يصح... تقييد العثق بالشرط لا با تعيين الآخر للعتق المبهر كيف؟ ما ينبهمهم؟ الأول لديه مبهم تعيين الآخر عاد.. خلاص وش عارف نحن قال للعتق المبهم هذيب هاي... يقولنا ايه... ما, ما قبل شي معين ما قبل يعني... بس... عين قصر والله ويش بسهم ما قبل معتهم قروح ها؟ بالعين اثنين واحد, هاي... واحد قد أوقع أوضع... على أحدهم العثق ما قد عين هاي... فإذا باع واحد منهم تعيين الآخر بالعثق ديات ألوى هذه ما, ما هو معين لها وكذا ويش حوظ الله لا واحد بين معين مبارك. ها باع واحد لا بقي بينه بقي بينه الثلاثة لا ايضا هم لا ايضا هم مميز اذا باع باع باع ما مع عبقي الله واحد بقدوه اه كذلك يتقيد بالشرح اذا قال إن دخلت الدار فأنت حر ساعة. والوقت كذلك إذا قال جاء مثلا شهر كذا إن دخل شهر كذا ويقع بعده ما اشتي بعد الشد والله لا, لا يقع بعد يقع بعد العيد بعد ما ينتهي الشد ما هو قاعد قبل لا. مثلا مع أمتين قال إذا جاء يوم الأمة إذا جاء يوم الجمعة فأنت حره فإذا ما يقع الله بعد البيع بعد الشر ما يقع مع الشهر ما يقع مع الشهر دالحينها بخسره بقوله والله ما يد بالله فقوله والله بعد بعد دخوله ايه فرق يقول إذا بعد تكفان حر ايوه قال ما يقع الله بعد البيع فإذا بالنفى البائع خلاص مع البائع يقولوا هي في حاله ما سبر. ما سبر البيع باه كيف يعني انت انا باعته الحين اجي اذا بعتك مبلغ بعد البيع بعد الشر اه لا عشان على مشترات احنا انما سبرت عن صدر يقشر بعد بعد ويقعوا بعدهما قال المأيد بالله حالهما والمعللو كالمطلق يعني ما علي السابر لما ايوه على مذهب المأيد بالله ما السابر لان الحال لا يعتق وقت البيع الله ومع السابر البيع ها والمعللو قال حكم حكم المطلق اذا قال انت حر ليه فعلت كدا. فنسكر ولا ما فعليش مطلق صح ما في ما ما توقيد هاي كعد القضايا مو اللي بي عندهم على ما قالا اخدم اولادي في الضيعة عشرا ثم ان حر. قال بطل ببيعه احدهما للوردة قال هاي ابتل العبق ببيعه اما البيع للعبد ولا الضيعة ما زيد انا معوذي امن المؤكد كيف ما زيدك بالشرق والوقت لا ما ايوه لا تو كان بده بعد يا خلص ايش النوم قيدنا بالوقت الله طيب في الخلاف هل يعتق بعدين وبعد العشاء ولا قبل لا لا باقي خلاص في غيره انا ما زبط غير قال اخدمهم عشر هل معناه انه يطلق يعني يعتق بعد العشر العشاء بتخدم ولا ما خدمه وهم قيد بلاك بالعشر بالخدمة الناس. عند كذا مجيد بالخدمة. عندما غبوا وقت. آه. غبوا وقت معين ما بلا معين للخدمة. أه. وما بلا وقت لله. للعسكر. آه. ها قال بطله على العسكر كذا بقى أحدهما. والمضيعة ولا بقى ولا العرض. ولا ما توجه. آه. قال للورده. قال <تصفيق> للورده بقى على الورده. هو فلا طلعه البياع هم طيعه خبي لا بعود ما اسعب ما اقدر بشيء قال اخذ دم وش لا سنين ما توقف ولا واحد ما ما يرضى لما يكمل ايش تبغى منه أولادا على باية ابنا بعشر ها قال وإلا إذا باعوا مهما يبطل ما يبطل الله ما البيع لا باع لا ما أكتل لا ما يبطل يبطل قال السيد يبطل يبطل عبد. باع والعبد نفسه ما صح ما ايش اللي باع تجمع اذا بالرنا لا ما لا اسمع ما قبل لا قال بطلعت من حقه ايش اه اول شيء باعه ما صح بيعه من هم لا بيع الضيعه ولا بيع وإلا عتق بمضي ما عرف تعليقه به من المدة وخدمتهم ما باع السيد العبد ولا الضيعة في عتق بمضي ما عرف تعليقه به ما إما علمنا أنها أراد المدة فإذا المدة العاشر السجن وما أراد الخدمة وينين هاي الخدمه وحين, مما. وحين مما ما وحين ما انت دي معي اسبوع الخدمه اجلسين ويودي هذه سنة؟ يعني اشي ان خدمه اذا قد بطلت مع الشيخ بعده بده هو الشيخ اه والله ما عبه من يخدمه انت مثلا اولاد اذا مع بشير مع بشير صح ما بقى. قال هناك بطل من راسه ف... ما عرتشي، ما بطل، عاد العد بساري، يبيع العبد ولا عاد الساري، هالبيع العبد ما هو ساري. لا لا أعبد المال هو بطل ما عب الشيء يعني كيف؟ عنده عبد ما, ما, عبت ما عبت الشيء. عبد الشيء صعي عبد أه ما عبد التعليق أه, آه. وأنه ما يبطل عادة باقي التعليق باقي التعليق آه. أه أه هذا في بيع الضيعة وأنها العبد ما يسعى أهمي المدة او خدمتهم قدرها تصير اذا مثلا جاء وقصده نف العشر السنين باي سبر وكذا كذا خ الخدمة لا سبروها في سنة بعد سبر وسواها في سنة. إيه مثلا جوا إشي عاونهم في مشروع ويدور مشروع. إيه. أي. قال مثلا تصير قال إيه قال بشرط إنك تخدمهم مثلا بيشتغلوا طريق في ذا طريق. عاشر سنوات والله خمس سنوات عنده انه ما هي يودوها الله في ذيال الفترة وارجع اشتغل وترها في سنة فإذا انخلص عدده لأنه مقصودة الخدمة في المقصود الخدمة فقط قال ولو في غير الضيعة هذا مقصودة هالخدمة هو في غير ثياء ذي قد بيّنها لنا ومفرجتها، ولو كان كذلك مفرجها ما بشرطها. إيه. إذا كنت كان الخدمة هذه هو قاصد لها. ومن مات فأولاده فقط. لا مات واحد من عليه. إيه قد عم يجي على على خدمتهم فأولاده. ونباش شكرنا أبكم. ما درينا هل هو أراد المدة؟ هو أراد الخدمة. قال ففي المدة. المدة؟ في. يعني يعشر. أشكر الله سنين. كم مه؟ جيزنا المدة. ها من فوته. ما ها ما فوته. إجرت ما فوت يغرم ال العبد ذي وقرأت ما فوته <تصفيق> ما رضي يشتغل بعض <تصفيق> ويغرمها من ليا؟ لا يا آه آه يغرمها لا يا هنا تعرفينه إيه إيه تيجي أكل هلوا يغرمها آه هني أكل أكل لا في الدماء آه في الدماء ما دارنا هو على الخدمة هو القدرها قدر الخدمة كذا أنها رأى على المعين ولا المدّ الوقت هن يقول بيع سنوات، نخدمهم عهير سنوات. ما دلناهنا وين هذا قال هذا بنحكم بالمدة. العاشر. خلاص في أقرب خلاص في ما فوت في ال الخادم في الوقت ذي هكذا. اذا مثلا هو بيشتغل في العشر السنين على على ما عي عيله ذي ما بيشتغل يقرب كل يوم بقدر. في ذمته اقرأها كم اقرأت كله <تصفيق> آه. <تصفيق> آه. <تصفيق> وقيل بالخدمة فيها اعتقو بهبة جميعها وصاحب القيل قالش نعتق ذا جهل بالخدمة ما هو خدمة <تصفيق> <تصفيق> ما هو بالمدة فيعتقو بهبة جميعها بحيث إن الله رضى السامح وغلاه <تصفيق> الخدمة الخدمة عتق لا بعضها أما إذا ما في بعض ولا بعض الورثة بعض وبعض لا، إيه ما قدوا يعترف، و الله البعض، لكن يحاسب في الباقي، يك <تصفيق> <آه. تصفيق> إذا مثلاً اثنين وهي عشر سنين يجي خمس سنين، يجي <تصفيق> خمس، إيه. لكن الشيء حاسد ما نسامحه، لديك السامحوا. اه. حاسد ذي ما سامح. لا. لا هو العبد يحاسب على قدر المسامح. اذا هم خمسة جهار سامحوا أربعة، بقي خمس يخدم خمس من المدة. مثلاً حتيه حتيه. ليش قال عباد كذا هم عباد؟ يبقى عبد معاديا لا نقول انه ده يعتد. ما سامحه. مثلاً هو شرط أن يخدم خمس سنوات وهم هم زاوله سنه اربع باقي واحد باقي له السنة بعد السنة ماذا السنه يعطي هذا ولا يسمح له سنه واحده سنه واحده الذي الحص... لم يهب لكن يحاص ساعتين نشتغل معاه في اليوم هذا هذا مقسم على حقائق الايام هذا ناخذ الشغل يومين نديها ايمان سامر وبعد الشغل هذا ونروحوا بالعيش انا على سياره هذا اه العيش هذا بس نقعد على هذا وبعدين الدم الذي نعمل نشتغل اصبر بزاف احنا بالخدمه على سلف الأول قال فأتقوا بها ج... بي... بهبة جميعها لا بعضها فلا أتقو بهبة بعض الخدمة من بعض الورثة لكن يحاصل عبد في الباقي من مدة الخدمة الذي لم يهب وجمعنا وحكم الركوب باجن للواهبي لمدة خدمته أص قال لمدة خدمته أص <متحدث> مدّة الخدمة ما هي المدّة كلها هذه خدمة لديها ولذولا هذه كده أنت. يا زيدنا قال يعني قال الباقي من مدّة الخدمة للذي لم ياب واشتغل لنفسي في مدّة ما وهي بلاء مش تيدنا عيقوا عشر سنين ما أبنى مثلاً أربع ساعات من الوقت تعال وحكم من الواحد ولدي قد وحد الحجم هذا بعد، بعد، بعد. لكن يحاصف الباقي وحكم الرقي باقل للواحد. يعني الواهب عبد له. متى خدمته؟ خدمته ما قال وحكم للواهب يعني عبد الله. آه آه. آه. لا معنى عبد الله قلتها عبد الله انتبهي <تصفيق> خاصه لك فحصه فله عد نفذت عد نفذت عليه اه لان عبد الهف نفذ وهو اذا اشتغل قالوا للواحد حتى يتكمل دياكه اللي ما قوها ايوه خدمته هذه قد ما قواها اي لكن ما بلا لا لا ما كذا عنه ما شتي كم عبه يحتايد راح سنين ما بلا انها ما يشتغل هالوقت ديا يعني جسمه مثلا اليوم يقسم اليوم في كل, كل سنه تقسم 5 حد يحصل يحصل لديك نصيبه خمس خمس اي هاي ما تقبله هذا إنكمل الله يا فإن ما تقبله كسب حصه أخذ كسب حصته لاجل وجبه أيه بس. فان ما ديالكلمتين. ديالكلمتين. ديالكلمتين. فان ما تقبله يعني قبل استمامة المدة ها كسب حصته. يقعد و نعطينا ساعه من 8 الصاعه و بعدين لما ماشي اذا ما بالشيء يا اخي اشتغل قاعد عاف ما بنش على مش لا مجد مجد لا اشتي الحين او فالسنه خمس في اشتغل والبقية يا اربعها خمس في اشتغل له اذا مثلا ما باهر عادها باقي على العقود يا خالد تقسم هذا الله دي قالهم هم يجمعون لا لا لا لا لا لا أربعة خمس للواهبي وخمس للأولئة فإذا توزع الأربعة بين الأربعة لا يقول دماغ الواهب لا يقول لا سوا مع ما حدستان يوفي بالمال الكتابة الشلا سيدة كل ما ممت ما دوليك منصبعات لنشيء ما دوليك الأخبارات ما على عدنشيء إلا لأنه ظهر عبوديته ما ودي ما الوهب أولا بش دي ما الوهب ودي ما الوهب راحب استكمل الحصة إذا أنا ما أستكمل. مات. مات. مات مات. بي استكملها ما تستكملها بالله استكملها دي ما مضا بس بيننا السادة أنا وهب وليك ودى اشتغلها ها